موقع رياض القرآن. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجين الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء النار فهم يزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. مشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لِمَ شهدتم علينا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الله الذي أعطى كل شيء. أعطى الله الذي أعطى كل شيء. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.